بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسر لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 قَدْ دَكَّ وَجْهَ أَبُوكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَمَّا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 صادق في عبادي وادخل لي